اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك برحمتك التي بسعات كل شيء وبقوتك التي غهرت بها كل شأي وخذع لها كل شأي وذل كل شأي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 وبعلمك الذي أحاطى بكل شاء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شاء يا نور يا قدوم يا أولى الأولين ويا آخرى الآخرين اللهم اغفر لي الظنوب التي تهتك العسام اللهم اغفر لي الظنوب التي تنزل النقام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 اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل ختيئة أختأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وَأَسْتَشْفِعُ بِكَ إِلَى نَفْسِكَ وَأَسْأَلُكَ بِجُودِكَ أَنْ تُدْنِيَنِي مِنْ قُرْبِكَ وَأَنْ تُوزِعَنِي شُكْرَكَ وَأَنْ تُلْهِمَنِي ذِكْرَانِ اللهم إني أسألك سؤال خاضع المتذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بذكرك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متباضعات اللهم وأسألك السؤال من اشتدت فاغتهم وَعَنْزَلَ بِكَ عِندَ الشَّدَاغِدِ حَاجَتَهُ وَعَذُمَا فِي مَا عِندَكَ رَغْبَةُ اللهم عَذُمَا سُلْطَانُكَ وَعَلَى مَكَانُكَ وَخَفِيَ مَكْرُنكَ وَذَهَرَ أَمْرُكَ وَغَلَبَ غَهَرُكَ وَجَرَتْ قُدْرَتُكَ وَلَا يُمْكِنُ الْفِرَارُ مِنْ هُكُومَتِكَ اللهم لا أجد لذنوبي غافراء ولا لغبائحي ساطرا ولا لشيء من عملي الغبيه بالحسن مبدلا غيره لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك بحمدك ظلمت نفسي وتجرعت جهلي وسكنت على قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فادح من البلاء أغلته وكم من عثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من سناء جميل لست أهلاً لأون شرده اللهم عذم بلائي وأفرت بي وغسرت بأعمالي وقعدت بأغلالي وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعجلني بالعقوبة على ما عملت في خلواتي من سوء فعلي وإصاعتي ودبام تفريطي وجهالتي وكثرة شهباتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤفا وعلي في جميع الأمور عتوفا إلهي وربي من لي غيره أسأله كشف ذري وَنَذَر فِي أَمْرِي إلهي ومولاي جَرَى تَعَالَى حُكْمَ من تَبِعْتُ فِيهَا نَفْسِي وَلَمْ أَحْتَرِسْ فِيهِ مِنْ تَزْيِينِ عَدَمِي فَغَرَّنِي بِمَا أَحْضَا وأسعد ولا ذلك الغذار فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخلفت بعض أبامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي في إغذاءك وألزمني حكمك وبلاءك وقد أتيتك يا إلهي بعد تغسيري وإسرافي على نفسي معتذراً نادماً ان كذا الزر المستقيل مستغفر منيبا مخرا مذعنا معترف لا اجد مفر من ما كان مني ولا مفزع اتوجه وليه في عمري فقد هم يدون راه مند غير قبولك عذري و ادخالك في بي سعة رحمة حالا كين اللهم فقبل عذري ورحم شدته الظلمين وفكيني من شد فصاقي يا رب رحمي ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي ومن بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي حبني لابتداء كرمك بصالب بر كبير يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد التوحيد وبعد من طبع عليه قلبي من معرفته وله جبه لساني من ذكرك وعتقده دميري بالخب وبعد صدق اعترافي ودعائي خادعاً لربوبيتك حيها الله أنت أكرم من أن تذيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لهذا ما دي وعلى السننة قد بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحته على قلوب اعترفت بإلهيتك مهققة وعلى الذماء رحبت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جبار حاسعت إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت بازدغفارك مذعنا ما هكذا الذنب ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا وأن تتعلم ذعفياً قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكار على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكذوب يثير بقاه غسير مدته فكيف احتمال لبلاء الآخرة وجليل وقوء المكاره فيها وهذا بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخاف رفع عن أهله، لانه لا يكون الا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والارض يا سيدي فكيف بي وانا عبدك الضعيف الذليل الحغير والمسكين والمزدحى يا إلهي وربي والسيدي وماولا لأي الأمور لا يكشوف ولما من هذا الجواب كي لأليم العذاب وشدة أم لطول البلاء فلا فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائي وجمعت بيني وبين أهل بلائي وفرغت بيني وبين أحبائك وأوليائك وحبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربني سبرت على عذابك فكيف أصبر على أفراغك ابن زبرد و لا حر نارك فکیف اصبر عن النذر لا کرامته ام كيف ازکره في النار و رجائی افوه فبحزتك يا زیدي و مولای اخزم صادقا لئن ل اند رج دنیا تگان ل عذاب بين اهل عذب جز الاملی بلعسر خان الیک ولا ابکیاً عليك بكاء الفقدي، ولا انادیا لك اينك كنت يا ولي المومني، يا غايت اعمال العربي، يا غياث يا حبيب قلوب الصادقين يا إله العالمين فتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع في آسوت عبد المظلم سجن في آب مخالفته وضاقة عمع ذابها بمعصية وحبس بين أتباقها بجرمه بزر جريرة وهبي يذج إليك ذجيج مؤمن لرحمة ويناديك بلسان أحل التوحيد ویتوزلوا الیگه بربه بیده یا مولا ونوان ونوان ونوان ونوان ونوان فكيف يبقى في فی العذاب ما سلفه حلمه <تصفيق> أم كيف تعلمه النار وهو يعمل فضلك ورحمةك؟ أم كيف يحرق لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مجده؟ أم كيف يشتمل عليه الزفيرها وانت تعلم ذعفاها أم, أم كيف يتقلق القلب بين اطباقها وانت تعلم صدغها أم كيف تزجر زبانيتها بهو يناديك يا رب هم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتدركه فيها ايها ما ذلك الظلم بك من فضلك ولا مشبه لما عملت به المبحدين من بركة وإحزانك فباليقين عقتولولا ما حكمت بي من تعذيب جاهديك وَغَذَيْتَ بِهِ مِنْ إِخْلَادِ مُعَانِدِ إِذْ جَعَلْتَ النَّارَ كُلَّ أَبْرَدِ الظَّلَامِ كان لِأَحَدٍ فِيهَا مَقَرًّا وَلَا مُقَامَ لكنك تقدست اسماك أرسمت أن تملأها من الكافرين من الجلة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجلس قلت ابتدع وتتول تبين عام وتكرمه فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستبوخ خير إلهي وسيدي فازال جه بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حكمتها حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أنتبلي في هذه الليلة وفي هذه الساعة وكل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيه أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيات عبرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وَكَّلْتَهُم بِهِذِي ما يَكُونُ مِنِّي وَجَعَلْتَهُمْ شُهُودًا عَلَيَّ مَعَ جَبَارِهِ وَكُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَرَاءَهُمْ و شاهده لما خفیه عنهم و به رحمتی که اغویده ممنون دیم پوشندی روزبامون دی و به فضل گسته ترده وأن توفر حذي من كل خير أنزلته أو إحسان فذلته أو بر نشرته أو رزق بسدته أو ذنب تغفره أو خطأ تزدره يا رب يا رب يا ربي يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده نازيتي یا علیم بذری و مسکنتی یا خبیرم م و فاقتی یا رب یا رب رب يا رب أسألك بحقك وقدسك بعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل وقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها بردن واحدة وحالي في خدمتك سرمد يا سيدي يا من عليه معولي یا من لیش گود و احوالی یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب ب که جوانی و الجد في خشيه كه و دوام و حتى عصر وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأذنب منك دنوب المخلصين مخافة المطنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين شالله بریم خدمت تعمیر المؤمنین برزیم بی بی فاطمه رو زیارت کنی، امام ازل و امام اوزین رو زیارت کنی، شالله شهده های کربلا رو زیارت کنی، شالله خدمت شهدای خودمون برزیم دست ما رو بگیرن ببرن پیش علی اکبر ببرن پیش قاسم امن الحسد ببرن بیش علی از غرف ما را بگون تبلشیر غار حسین باب و لعبا معرفی کنن بگن آقا اینا خیلی بردون عجری در خیلی نانست در شب شبها و روزها تو سنگرام و غیر سنگرام خیلی و و زل گردن علی علی گردن علی علی انشالله الانم دست ما رو بگیرن خدمت امام زمان ببرن آقا یه نظری به ما بفرمایید گرچه بدید اما شما دیگه تو دنیا کی رو دارید نگاه کنید خماشی عیان علی هستید اگرچه بدیم حق شما رو عدا نمیکنیم، ولی چه کنیم دلمون آورده پیش شما و انشالله دست ما رو بگیرن ببرن کر بلای حقیقی ما موزه یا الله اون لحظه ای که فاطمه سر بریده حسین و محشر میگیره میاره پیش پدرش رسول خدا شکایت میکنه این مردم سر حسین منو بریده اینشالله اونجا به همه شما زوار امام حسین بگن پاشید هرکی زیارت کربلا رفته پاشید همه شما برخیزید وقتی برخاستید یک دفعه زینب و زیارت کنید میگن به زوار امام حسین میگن چرا رفتید کربلا چرا زیارت رفتید همشون میگن رفتیم تا بتونیم تو غم زینب شریک باشیم زینب و تسکین دل بدیم تسلیت بگیم یا زینب کو و اجتمع فی جوار که ان شاء الله بریم دست ما موزن <ومسن> از خوزک و آب نجیب بگیم عنا الحمد لله رب العالمين یا علی اکبر از او کاسه ای که آب خوردی به خدا و قاسه ها محدود نیست غیر متناهیه به ما هم یه قطره ای بدید یه نمی بدید این همه براتون زجه زدیم ناله زدیم گریه گردیم یا ایماموزه <سؤال> الآنم کشور ما ان شالله الله از دیگر دنیا عبور کنه اونایی که به کشور ما بد نگاه میکنن یا الله اللهم و من ارادنی بزوین فاردو <تصفح> وَمَنْ كودني فَكِدُوُ وَاجْعَلْنِي مِنْ أَحْسَنِ عَبِيدِكِ نَسِيبًا عِنْدَكِ وَأَغْرَبِهِمْ مَنْزِلَةً مِنْ وَأَخَسِمْ زُلْفَةً لَدَكِ فَإِنَّهُ لَا يُنَالُ فَالِكِ إِلَّا و لي بجود که وعد بعلیه بوجد که بجعل لسانی بحفظنی برحمت که بجعل لسانی بذکر که لجا و قلبی بحبه که متیما و من واغفر لي عثرتي واغفر ذلتي فانك غنيت على عبادك بعبادتي وامرتم بدعائك ابذ منته لهم والاجابه فإليك يا رب نسبت وجهي وإليك يا رب مددت يدي فبه عزت گزد جبلی دعایی و بلغنی منای ولا تغتمین فضل که رجایی وکفنی شر الجن ولن سمن ععدایی یا زری عرضا. أخي يخبر لمن لا يملكه إلا الدعواء فإنك فعال لما الله همه مریضا شفا بگیرن الله این بیماری من از کشور ما و از در همه مظلومین و شیعان جهان رخ ببند یا من اسم اسمه دبابا و ذکره شفا و طاعته غنابا ارحم من رأس و مال ار رجع. اگر ما ای دو رو که باز کردیم به ما میگید رأس و مالتون چیه میگیم امید به خدا از دربی گریه داری و سلاح و و سلاح و و سلاح البکا الهی زبان کودک بی زبان گری است <usvittrough> <usvittrough> هر چه میخواهد از گریه طلب می کنند. الهی از کودکی به من راه رو یاد دادی و سلاح البکا و أخي <تصفيق> يا سابقا النعاوة يا دافع النقاوة يا نور المزدى وحشينا في الظلام يا علم الله يعلم سل على محمد وعلى محمد وفعل بي ما أنت أهله الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا السلام على وعلى وعلي ابن الحسين وعلى على جدة الحسين خديجة، وعلى أم الحسين فاطمة، وعلى أبي الحسين علي، وعلى أخ الحسين الحسام. و علا اخل على العباس و علا اخد الحسین ان اینشان الله دست قط شده قاسم الان روی سینش بره به دنبالش بگیم السلام علیکی یا ام المسائل زينب الكبرى ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل